أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ف فَأَصْفَكُم رَبّكُ بالِالبَنينَ وَاتخَذَ منِنملائِكَةِ إِافَ إكُم لتقولونَ قَوْلًا عظمَا وَلَقدََ صَفنَا في هذا القُرآن لَذذكرُ وَما يَزيدهُم إِلاا نُفُور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 نحن أَعْلَمُ بما يستمعون به إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ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 يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِثَمَّ إِلَّا قَلِيلًا وَكُلُّ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ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 وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل اذعوا الذين زعمتم من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 لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذجيته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء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 فَأَمِنْ تُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وكيلاً؟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 وَإِذَا لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ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 وَل إِ شِئنَّ لََذهبَبًا النَّ بَِّذ أَوْ حَنَا إلَكَسَُّ لا تَجد لك بِهِ عَلَنَ وَكلَ إِلَّا رَرحمَةَم مِر رَبِّك إِ صَضْلَهُ كََ عَكَكَبَ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 وَلاقدََ صَرفْنَالِ النَّاسِ فيِي هذا القُرآنِ مِنْ كلُِّ مَسَلِل فَأَبَ أَكْثَرٌ النَّاسِ إلا كُفُورَ وَقالولُّؤ مِنَ لَ حتىَ تَفْجُرَ لناَا مِن الأأَرضَ بُووعاء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 وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا ابَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم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 فَسْأَبَنِي إِسْراء لَ إِذْ أَهُم فَقَالَ لَهُ فِيجَعوونُ إِّ لَ أَظُّْكَ يَامُوا سَ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رَبُّ السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم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 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ على النَّاسِ على مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا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 فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أَحْسَنُ عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أن أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا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 فأووا إلى الكهف لَكُمْ لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم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 قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما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 ولا يشرك في حكمه أحدا صدق الله العظيم